يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها فنرددها على ذبائح أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.